بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والذي الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم, ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حسون من الله أتاهم الله من حيث لم يحتشدون وقلف في قلوبهم الرعب تبربون بيوسهم في أيديهم المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبشار أن تتبى الله عليهم فلا هل, هل عذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاء الله ورسوله ومن يشاء الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أسولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على أو بفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن من الله يسلط رسله على من شاء الله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ورد القربى والمتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرشول فخذوه وما نهاكم عنه فانسهوا اتقوا الله إن الله شديد العقاب لِيُخْرِجُوا قِرَاضِي الْمُؤَجِّرِينَ الَّذِينَ يُخْرِجُونَ مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَأَنصَرُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَن هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً ولا يجدون في خذورهم حاجة مما يغوثون ويرثون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة من يقشح نفسهم فأولئك هم المخلفون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا من الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن, لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن كوتلتم لننشرنكم فالله يشهد إنهم لكاذبون لئن أكرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولوا من الأجبار ثم لا ينصرون فأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرآن محصنة أو من وراء جذر فأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوهم جدا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون فَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبٌ ذَاقُوا ذَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ إِنَّ إنسَانٍ كُفُرَ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بريهم أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَآنَابَتْهُمَا أَنَّهُمَا مِنَ الرَّسَالَتَيْنِ اثْنَيْنِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَانظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته فاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ نُورٌ وَبِالنُّورِ هَادٍ وَيُظْهِرُ الْبَرَدَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَهُوَ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلْ هُوَ الْخَالِقُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ